بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الله وصحبه ومن والاه أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه أن يقدموا لكم ختمة كاملة لكتاب الله الكريم من صلاة القيام في شهر رمضان.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 من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبل تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته